ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا, وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاهنا والاهكم واحد ونحن له مسلمون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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبطن وما كنت تتتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبطن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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ان في ذلك لرحمه ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليه ان في ذلك لرحمه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وَالْكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُ يْجرُِونَكَ بِالعَذاابِ وَلَوْلَا أَجَلُم مُصََّجَاب أَهُمُ العذااب وَلَا يَأْتَِّهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لاَا يَشْعُرون وَيَْستاجُِونَكَ بِالعَذاَابِ وَلَْلَا أَجَلُم مُسََّجَاب أَهُمُ العذاابِ وَلَا يَأتَِّهُم بَغْتَتَ وَهُم لا يَشعرُون وَيَسْتَجلُِونَكَ بِالعَذاَابِ وَلَْل أَجَلُم مُصََّجَاب أَهُمُ العذااب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 يسْعجُِونَكَ بالِالعَذاابِ وَإِن جَهََّ مَلَ مُحيطَةٌ بالِالْكَافِرين يَسْتَعجلِونَكَ بالِالعَذاابِ وَإِ جَهََّ مَلَ مُحييطَة بالِالكَافِرين يَوْمَا يَقْشهُمُ العذاَابُ مِن فَوْطِهِم وَمِن تَ تحتِْأَْجُِهِم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوق ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيا يعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيا يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كلُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَة المَوْوتثُم م إلَنَ تُرجَعون كلُلُّ نَفْسٍ ذَائقَة المَوْوتثُم م إلَنَ تُرجَعون وََّذِينَ آمَنوا وَمِنُ الصَّالِحاتِ لَُ بَوء أَهُ مِنَجََِّ لِنُبَيِّنَ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر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 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَّنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأن دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 وَل إِن سَأْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضى وَ سَخرَ الشَّمسَ وَالْقَمَرَلََقولُول اللَّ فَأَنا يُؤفَكُ وَل إِن سَأْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَّى وَ سَخرَ الشَّمسَ وَالْقَمَرَلََقولُ اللَّ فَإِنَّ رَبَّكَ فَتَكُونُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له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 فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به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 وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعو اللهَّه مُخْصينَ لَ الدّين فَلََّا نَجهُم إلىبَّ إذَاهُ يُشكُون فإِذاَا رَكِبُوا فِيفُلكِ دَعَوى اللهه مُخْلِصينَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون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 وان الله مع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انفلام انسلمن غلبت, غلبت, غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلب من سيغلبون في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم في بطعسيل لله الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ في بَطْنِ سِنِينٍ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فِي بَطْنِ سِنِينٍ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء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 وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الدُّنْيَا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن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 وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا اشد منهم قوه واسارع الاضوعمروها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا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 الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيده ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَلَمْ يَكُهُم شُرَكَ إِهِنْ شُفَعَ وَكَانوا وَكَانوا بِشُركَ إِهِمْ كَافِرين وَلَمْ يَكُهُم شُرَكَ إِهِمْ شُفَعَ وَكَانوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُفَعَاءُ وَكَانُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وَشي وَوحينَ تُبهِرون وَلَهُ حَمْدُ في السماواتِ وَأَرضِ وَاش وَاش وَحيينَ تُهِرُون يُخْررج الحيَ منِن الميتِ وَيُخرجُ الْ الميتَ من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرج يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرج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 بشر تنتشرون وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنشُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنشُرُونَ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 وَمِنْ آياتهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَْتِلَافُ ْلسِنَةِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِ فِي ذَالِكَ ل آياتٍ للِعَالِ وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَختتِلَافُ لسِنَةِكُمْ وَأَوَانِكُمْ إِ فِي ذَالِكَلَ آياتاتِ للعَالين وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَقضِ وَختْتِلَاف أَْلسِنَةِكُمْ وَأَوَامِكُمْ إِ فِي ذَالِكَ ل آياتاتِ وَمِنْ آياتِهِ مَناَامُكُم بالِالليْلِ وَنَّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ قَدْلِ إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِقَوْمِ يَسمَعُون وَمِنْ آياتاتِهِ مَناَامُكُمْ بِالَّْلِ وَنَّهَارِ وَبَتِ غَاءُكُمْ م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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُخْرِجُ مِنْهَا حَبًّا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ السَّمَاءِ يُنَزِّلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيَخْرُجُ مِنْهَا حَبٌّ وَنَبَاتٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُخْرِجُ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم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 َّ إذَا دَعاكُمْ دَعْوَةَم مِنَ الأدْض إِذَا أَن تُمْ تَخْرجُون وَمِنْ آياتاتِ أَ تَقُومَ السَّم وَالْأَضُْ بِأَمْرِثَُّ إذَا دَعاكُمْ دَعْوَةَم مَِ الأدْض إذَا أَن تُمْ تَخْرجُون وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَلَهُ مَن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 وَلَهُ المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم َرَبَلَكُم مثَلَم مِنْ أَن فُسِكُمْ هلَكُمْ هلَكُم مَِّا مَلَكَتْ أَيمَُكُمْ مِن شُركَ أَفِي مَا رَرزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فيِيهِ سَوَ أُن تَخَافونَهُم كَخفَتِكُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم؟ هَلْ لَكُمْ مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنْ أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم قَالُوا بَل لَّكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَن تَخَافُونَهُمْ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 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله لَهُم لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين منيبين اليه واتقوه وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ وَإِذاَا مَسَّنَّ صَدُرْغ دَوا رَبَّّهُم مُ نِبينَ إلَين ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَاثَريقُم مِنْهُم إِذَاثَريقُ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشِْكُون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 اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ أَمْأَنْ زَلنَا عَلَم سُلْطانَ فَهُو يَيتَكلََّمُ بِمَا كانَوا فَهُو يَيتَكََّمُ بِمَا كانَوا بِهِ يُشِْكُون وَإذاَا أَذَقنَّا صَرَحمَةَ فَرحُ بِهَا وَإِنْ تُصِبهُم سَئَةُ بِمَا قَدمَتْأَديِهِمْ إِذَاهُ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 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ذَلِكَ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهَّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثَُّا رَزَقَكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُحكُمْ هلَلْمِن شُركَِكُمْ مَّ يَْعَوا مِن, من, من ذَلِكُمْ شَيْير سُببحَانَهُ وَتَعالَ عَمَّا يُشْركُون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 اللهَّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُحكُم هلَلْمِن شُركَائِكُمْ م يأَسْعَلوا مِن, من ذَلِكُمْ شَيْير صُببحانهُ وَتَعالَ عََّا يُشْركُون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عَمِلُوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم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 يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ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 يَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ يَجْزِيَ الَّذِينَ الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ وَمِنْ آياتِهِ أَ يُْرسِلَْ بِيَا حَمُبَشرراتِه وَليذيقَكُمْ وَلُذيقَكُمْ مِ الرَّحْمَةِه وَلتَجرَْ الْفُْكُ بِأَمْرِهِ وَلتَبَتَ غُمياَا فضَْلِهِ وَلعََّكُمْ تَشْكْرون وَمِنْ آياتتِهِ أَ يُرسِنَتْ بياَا حَمُبَشرراتِهُ وَلُذيقَكُم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 فَ تَقَمناَا مِنََّينَ أَجرمُ وَكَانَ حََّّ عَلَن نَصصُمُؤمِنين وَل قدَدَ أَقْسَلْنا مِن قَبلِكَ رُسُللا إى قَوْمِهِمْ فَج أُمْ فَجَاءُهُم بِالْبَينَاتِ انتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا فَ تَقَمناَا مِنََّينَ أَجرَمُ وَكَانانَ حََّّ عَلَن نَصُ المُؤمِنين اللهَّهُ الذي يُرسِنُ الضِيَا حَفَةُثِيرُ سَحابًا فَيَبَْصُطُهُ في السماء فَيَبَ صطُهُ فيِي السم تَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ يَذْهَبُ صَوْتُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا فَأَتَى الْوَدَقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فاترى الودق يخرج من خلاله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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَتَنْظُرْ إِلَى آثار رَحْمَةِ اللَّهِ كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُ وَلا إِنْ أَرْسَل النارِحًا فَرَأَوْ مُصفَرَلَظَلُّ لَظَلُّ مِن بَعْدِهِ يَكفُرُون فَإِنكَ لا تُسمِعُ المَوتَ وَلَا تُسمِعُ الصُ الددُعَ أَإِذاَا وََّ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بها بالعمل عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ضَعْفًا ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً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 ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُصُّ الصَّامُّونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ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 كَذَلِكَ كَوا يُْسَكُون وَقَالََّ نَأُوتُ الْعِلمَ وَالإمَانَ لَ قَدلَ بِسْتُمْ فيِي كِتَ بِاللهِ إلَ يَوْمِ البَعْ فَحزَا يَمُ الْ البَعْسِ وَلَكَّكُمكُمْ تُمْ لَا تَعلمُون وقال الذين آتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وَل إِن جِئْتَهُم بِآيَةِ لا يَقولولًاَّينَ كَثَواء أَتُم إن إِللاا مُبطِنُ كَذَلِكَ يَطَبَع اللهَّهُ على قُلُ بالِالَّذينَ لَا يَعلَم كَذَلِكَ يَطَبَع اللهَّهُ على قُلُوا بالِالَّذينَ لَا يَعلَم كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ على قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ تَصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُقِيْمُوْنَ تَصْبِرْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم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 لك آيات الكتاب الحكين تلك آيات الكتاب الحكين تلك آيات الكتاب الحكم مد ورحمةة للمحسنينهد ورحمةة للمحسنينهد ورحمةة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 اولائك على هدى من ربهم والاولائك واولائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ألا إن لهم عذاب مهين ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا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 وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا, ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها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 فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذينَ آمَنُوا وَمِل الصَّالِحَاتِ لَهُم جََّةٌ النَّين خَالدينَ فِيهَا وَعددَ اللهَِّ حََّّ وَهُوَ العزيز الحكين خَالدينَ فِيهَا وَعددَ اللهَِّ حََّّ وَوهوَ العزيز الحكم خَالدينَ فِيهَا وَدَ اللهَّ حََّّ وَوهوَ العزيزُ الحكين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 وَأَن زَلنا مِن السَّم إمَا أَنْ فَأَنبَتناَا فيِيهَا مِنْ كلُمِزَوجٍ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 وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرونَها وَأَلْقى فِي الأَرضِ رَواسيَ أَن تَميدَ بِكُم وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دابَّةٍ بَنَ وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَنبَتنا بِهِ مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرِني ما ذا خَلَقَ الَّذينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمونَ فِي ضلال مبين هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ماذا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَذَٰلِكَ خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ماذا خلق مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي وَلا قَد آتَنَا لُقُمَانَ الْ الحكمَةَ أَشكُر للِلَّ وَمَي يَشكُق فَإِ ماَا يَشكُرُ لَِنفسْسِه وَمَنْ كَفََفَ إِ اللهَّه وَلا قدَدَ آتَنَا لُقمَ الحكمَةَ أَِشْكر للِل وَمَي يَشْكر فَإِ ماَا يَشكرُ, يشكر لَِنفسْسه وَمَنْ كَفََفَ إِ اللهَّه غَلِي حَمد وَلَ قدَد آتَنَا لقُمانََ الْ الحَكمَةَ أَِشْكر للِلَّ وَمَي يَشْكر, يشكر فَإِ ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه عَمِلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا على وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وهنا على وهن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 فَإِلَّا تُطِعْهُما وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما أَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة تَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ تَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ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 وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في مشيك واغضض من صوتك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 ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا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 فقد استمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك, فقد استمسك بالعروة الوسقى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 بل لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل لا يعلمون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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده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 وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 وَسَخَرَ الشَّمْ سوَوَالقَنَرَ كُلّ يَجرِْي إلَ أَجَلٍ مسََّ وَأَن اللهَّه بِنَا تعمللونَ خَبير أَلَم تَرَع أن اللهَّهَا يُولج الليلى فِ النَّهَار وَيولِجُ النَّهَا رَكِ الَّ وَسَخَرَ الشَّمْ سوَوَالقَمَرَ كلُلّه يَجرِْي إلَ أَجَلٍِ مُسََّ وَأَن اللهَّهَ بِمَا تَععمللونَ خَضير أَلَم تَرَ أن اللهَّهَا يُولِج الليلى فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَا رَفِي اللي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 ذلك بان الله هو الحق وانما ما من دونه الباطل وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير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 وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَوَّاتِرَ كَفُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا لِدَعْوَةِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ وَقَتَصَّدَ وَمَا يَجَاحِدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَوَّاتِرَ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا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 ان وَعْدَ اللَّهِ حَق فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغْرُرَنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ان وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ الْمَثَاه وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنْ أَلِفْ لَا لِإِلسَّلَامِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق من طين مَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ إِنَهُ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن مَّاءٍ إِنَهُ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّن ثُ سوَووَّهُ وَنَفَخَافِيهِ مِْقُوحِه وَجَعللَلَكُمْ وَجَعللَلَكُم السَّمْع وَْأَجَصَارَ وَالْأَفِْدَةَ قَليِيلََّا تَشكُرونثَُّ سَوْوهُ وَنَفَخَافِيهِ مِْقُوح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 رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُوقِنُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا وَرَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن وَلَكِن حَقًّا القَوْلُ مِنِّي لَأَنَّ نَجَهَنَّمَ ولكن حقا قول من ليامل املا ان جهنما من الجنه والناس اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حقا قول من ليامل املا ولكن حقا القول من من لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حقا القول من من لا املا جهنم ولكن حقا القول من من لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فانقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما مَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِنْ مَا آتَيْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رزقناهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سَتَجَافَى جُنوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفخون. فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُم قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فَلَهُم جََّّاتُ الْ المَأْوىانُزُلًا بِمَا كانَوا يَععمللون أََّ الذينَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهُم فَلَهُم جََّةُ الْ المَأؤوى نُزُلًا بِمَا كانَوا يَععمللون أََّ الذينَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهُم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 وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَل نُذيقََّهُ مِنَ العزابِأَدَنَ دونَُ العزابِأَكبَرِ لَعَلَّهُمْ يْرجعون وَل نُذيقََّهُ وَل نُذيقََّهُ مِنَ العذاَابِأَدَنَدونَُ العذاَابِأَكْبَرِ لَعَهُم يرجعون وَمَنْ أأَغْلَمُ مِن مَن ذُكِرَ بِآياتاتِ رَبِّهِ سَُّ أَعْرَضَ عَْهَا إِا مِنَ المُجرمِينَ مُ تَقمون وَمَنْ أأَظْمُ مِ ذُكِرَ ب آياتاتِ رَبِّهِ سَُّا أَْرَضَ عَْهَا إِا مِنَ المُجرمينَمُ تَقمون وَمَنْأَبْلَمُ مِ ذُكِرَ بِ آياتاتِ رَبِّهِ سَُّ أَعْرَضَ عَْهَا إِا مِنَ المُجرمِينَمُ تَقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى في مرية من وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا كما كانوا فيه يختلفون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون او لم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكمهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون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 افلا يبصرون او لم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ فَأَعْرِب عَنْهُم وَ تَظِير وَن تَظِير إِهُم مُن تَظِرُون فَأَعْرِب عَنْهُم وَن أَعرِضْ عَنهُم وَ تَظِر وَ تَظِر إِهُم مُن تَظِرُون بِسمِ اللههِ الرَّحْمَان الرَّحيين يا بِسمِ اللههِ الرَّحْمَان الرَّحيين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين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 إن الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَماَا جَعَ أَدِعيا أَكُمْ أَدَنَا أَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأَفْواهِكُمْ وَلَّهُ يَقولُول الحَقَّّ وَهُو يَهْد السَّبيل مَا جَ اللهَّهُ يَجُلٍ قَلْلبَْنِ فِي جوَووفِ وَماَا جَعللَ أَزْواجَكُم اللائتُظاهِرونَ مِنْهَُّ أُمَّهاتِكُمْ وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذا ريكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائ انت ظاهرون منهم امهاتكم وَمَا جَلَأَد عيا أَكُمْ أَبَنَا أَكُم ذَلِكُمْ قَلُكُم بأَفْوَهكُم وَلَّهُ يَقولُ الحَققَّ وَهُو يَحْد السَّبيل دُهُمْ لِأَبَ إِهُ وَأَقصَةُ عن دَ اِن لَمْ تَعْلَمُوا اَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ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 اِن لَمْ تَعْلَمُوا آثَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قَنُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ان النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الا ان تفعلوا الى اولياء وكان ذلك في الكتاب مستورا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَلُ الْ الأبْحَامِ بَعضُهُمْ أَوْلا ببععْضٍ فِي كتابابِ اللههِ مِنَ المُؤمِينَ وَْمُهاجِينَ إِللااأَنْ تَففعلوا إِللاا أَن تَففعلوا إى أَليا إِكُم مَوفَ كَ ذَِكَ فِيكِتابابِ مَسطُور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 لْيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا لْيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم إذ جنود عَلَيْهِمْ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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَه وَإِذْ زَاؤَوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَه هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يقول المنافقون والذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلا غروراً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً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 وَلَوْ دُخلَ عَلَيْهِم مِنْ أَقُطَارِهَا ثَُّ سُئِلُ الْ الفِتْنَةَ ل آتَوْهاثَُّ سُعِلُ الفِتْنَةَ لَآتَوهَا وَمَا تَلََّث بِهَا إللاا يَسِير وَلَوْ دُخِلَ عَلَيْهِم مِنْ أَقُطَارِهَا ثَُّ سُئِلُ الفِتْنَةَ لآتَوْهَا ثَُّ سُعِلُ الْ الفِتْنَةَ لآتَوهَا وَمَا تَلََّث بِهَا إللاا يَسِرا وَلَوْ دُخِلَ عَلَيْهِم مِنْ أَقُطَارِهَا ثَُّ سُئِل الْ الفِتْنَةَ لآتَووهَاثَُّ صُعِرُ الْ الفِتنَةَ وَمَا تَلَثُ بِهَا إللاا يَسِرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يمنون الادب وكان عهد الله مسئولا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يمنون الادب وكان عهد الله وَإِنَّ قَدْ كَانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُنَا يُمَنُّونَ الْأَدَبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وإذا لا تمتعون إلا قليلا قُل لن ينفعكم الفرار إن فردتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فردتم من الموت أو القتل وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قل من ذا الذي يعسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَدَ يَعلمَّمُ اللَّهُ المُعَوقِينَ مِنْ كُم وَالْقَائِلينَ لِإخْوَانٍ هَُمَّ إلينَا وَالْقَائِلينَ لِإِخْوَانِهِم هَلمَّ إلين وَلَا يَأتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَللَ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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنفنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم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 يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قليلا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَاضِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قليلا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 لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله بمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله بمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله بمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرحب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من وقدف في قلوبهم الرحب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرحب فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 ي أيهَن بِقلُلِّ أأَزْواجِكَ إِكُ تَُّ تُرِدَنَ الحيَةَ الدُّنْياَا وَزينَتَها فَتَعَلَين فتَعَلَنَ أمَِّعكَُّ وَسَِّح كَُّ صَراحًا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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا